وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد هياكم الله تعالى بارك الله فيكم ونفع بكم وزادكم علما وحلما اليوم إن شاء الله تعالى نكمل الكلام حول كتاب شرف أصحاب الحريث للإمام أبو بكر محمد ابن علي ابن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله. وكنت قد تكلمت في المرة الماضية عن الأخبار التي رواها الإمام الخطيب رحمه الله. طيب الصوت واضح. كان الكلام في المرات الماضية عن حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي فيه أنه قال بلغوا عني ولا آية نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وتكلمت في هذا الحديث وبينت ما فيه من فوائد وعبر وما يكون فيه من الأخذ عن بني إسرائيل وبيان رواياتهم وبيانت أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو من أشد الأمور التي يتخذها البعض في ال. محاولة لتغيير ما أمر الله به وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء هذا الحديث بروايات كثيرة وأخرجه الشيخان رحمهما الله تبارك وتعالى وهذا حديث متواتر كما بين ذلك كثير من أهل الحديث وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ستين من صحابته ستون رجل وهذا الحديث العظيم قال أهل الحديث أنه متواتر لفظا ومعنى تبين الخطيب رحمه الله تبارك وتعالى هذا الحديث بذكر رواياته فيه ثم ذكر أمرا آخر وهو من الأمور التي فيها البلاغ التحديث ونشر الدين كما مر بنا فبدأ الجزء الأول من الكتاب بهذا الحديث العظيم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فبدأ الحديث بقوله بلغوا عني ولو آية في المقال الخطيب رحمه الله قومه قومه عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب ليبلغ الشاهد منكم الغائب الثانيده وكما عرفنا في هذا الكتاب أنه كتاب مسند أي أي أن الشيخ رحمه الله تذكر كل الأثانيد التي تحملها في هذا الحديث أو عن هذا الحديث وربما كان له أكثر من رواية عن شيخ واحد أو عن أكثر من شيخ فبعد أن بدأ بقوله ليبلغ الشاهد منكم الغائب قال أخبرنا أبو الحسد بن محمد بن أحمد ابن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي فحدثنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا هوذاتا قال حدثني عبد الله بن عون قال حدثنا يوسف قال أخبرنا علي بن محمد المالكي قال أنبأنا أحمد بن يوسف العقق قال حدثنا الحارث ابن محمد قال حدثنا هوزاثا وأخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن محمد اليزيدي الحافظ بن سابور قال أنبأنا زاهر ابن أحمد قال أنباءنا إبراهيم بن عدين الزينبي أنباءنا قال أنباءنا إبراهيم ابن عبد الله الزينبي قال حدثنا محمد يعني ابن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة ثم ذكر طريقا آخر لهذا الحديث فقال وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري الرزاز قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام وعبد الملك بن محمد قال حدثنا أبو عامر وأخبرني ابو الحسن علي بن احمد بن محمد بن داود الرزاز قال حدثنا احمد بن سليمان النجاد قال حدثنا عبد الملك بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو ابو عامر العقدي قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال حدثني عبد الرحمن بن ابي بكره أهن رجل أفضل في نفسه من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا فليبلغ شهدوا منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع واللفظ لحديث قرة فقال وأخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري بنيسابور قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يحيى يعني الدبلي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي ذكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع ليبلغ شاهدكم غائبكم فرب مبلغ أحفظ من سامع وقال أخبرنا علي بن محمد بن علي الإياد قال أخبرنا أحمد بن يوسف ابن خلاد قال حدثنا الحارث بن محمد قال حدثنا داود بن, بن المحبر قال, قال حدثنا عبد الحميد بن بهرام عن شهر قال حدثتني أسماء بنت زي يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب في حديث طويل. وقال أبو بكر أنا اختصرته. ثم قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح العطار بأصحابه. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان. قال حدثنا خالي عن أبي حاتم الرازي قال نشر العلم نشر العلم حياته والبلاغ. عن, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها كل مؤمن ويكون حجة على كل مصر به وملحد فقال الأوزعي إذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة إذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة هذا الحديث الذي أورده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله حديث إن مات في السنة لأنه به يعلم أن الدين بالنقل الصحيح وليس بأقوال الرجال وليس بدون دليل وإنما يكون بنقل واضح صحيح لذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيه يقول فليبلغ الشاهد منكم الغائب فليبلغ الشاهد منكم الغائب كان خطابه للصحابة رضوان الله عليهم لأنهم ينقلون عنه صلى الله عليه وسلم كل شيء في كل شيء ينقلونه, ينقلونه عنه لذلك كان الذي يأخذ شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يأخذ شيئاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه نشره لذلك قيل في العلماء أنهم ورثة الأنبياء في أنهم يبلغون عن رب العزة تبارك وتعالى ويبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم ذلك كانوا ورثات الأنبياء فليبلغ الشاهد منكم الغائب وكما جاء في الروايات الأخرى التي ذكرها الحافظ الخطيب رحمه الله قال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وقال أيضا فرب مبلغ أحفظ من سامع بغيت ذلك من الروايات التي أخرجها أهل السنة وأخرج بعض هذه الروايات الإمام البخاري رحمه الله ومسلم والنسائي وابن ماجه وأحمد والمحبان والدارمي والبيهقي وغيرهم الكثير أخرجوا هذه أو بعض هذه الروايات لحديث ليبلغ الشاهد منكم الغائب هذا حديث فيه فوائد كثيرة وهو تكملة للحديث الماضي الذي ذكرته فيما مضى من الكلام حول نشر العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فهنا البلاغ يبلغ الشاهد منكم الغائب هذا العلم الذي تحمله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه يبلغوه وينش وينشروه لمن بعدهم وكان الصحابة رضوان الله عليهم يطبقوه تطبيقا صحيحا وهذا الذي فيه رد على الذين يزعمون أن السنة لم تدن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كانت تدون في عصره صلى الله عليه وسلم كما قال الابن عمر أكتب والذي نفسي بيده ما يخرج مني إلا حق وهذا من أبلاغ صحابة منهم من كان يحفظ ومنهم من كان يكتب ولا يحفظ وأيضا أبي شاه أو أبو شاه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم هو يخطب قال له يا رسول الله اكتب لي هذا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال اكتبوا لأبي شاه فغير ذلك من الأدلة والأمور التي يرد بها على الذين يزعمون أن البلاغ في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وتدوينه لم يكن موجودا فالذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمرو عبد الله ابن عمرو بن, عمر بن العاص، وأما الذي كتبت له الخطبة فهو أبو شاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كتبوا لأبي شاه. الشين والالف والها هرتين مربوطين. طيب الصوت واضح. سُوَدَّ فَدَحِهُ نعم طيب فالأدلة على ذلك كثيرة جدا وهذا البلاغ الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به هو بلاغ الدين ونشره وهذه دعوة الرسل الرسل صلوات الله عليه وسلامه عليهم أرسلوا برسالة وهي التوحيد وهذه الرسالة أمر أن يبلغوها، فهذا أمر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وكان على العلماء من أهل السنة الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم عليهم باقتفاء آثار. النبي صلى الله عليه وسلم في نشره وفي تبليغه نعم لأن هناك كما جاء في بعض الروايات فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع ورب مبلغ أحفظ من سامع ربما أحدهم يحفظ حديثا ولكن لا يفهمه فلما يبلغ به ويفهمه يتغير عنده المعنى لذلك الرواية التي جاءت رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه أو رب حامل فقه ليس بفقه فهذا ينبئ على أن هناك من يحمل بعض العلم أو شيئا من العلم ولا يفقه يحمل قواعد فقط دون تطبيق وهذا لا يفيده ولا ينفعه لذلك كان البلاغ أولى والبلاغ أقرب للفهم والتطبيق ثم قال الإمام أبو بكر أبو بكر محمد أو أحمد ابن علي بن بن ما فهمت البلاغ رجل عنده علم ويطبقه فيبلغه للناس بسبل البلاغ منها يعني نقول في عصرنا هذا يبلغ العلم عن طريق الدروس عن طريق النصيحة عن طريق الكتابة وغير ذلك من الأمور فيعلم من ذلك العلم مع الفهم لأنه ربما يحمل العلم ولا يطبقه ولا يفهم منه شيء كالذي يحفظ مثلا الفية ابن مالك رحمه الله وإذا سئل عن شيء أو تكلم بجملة لا يحسنها وإنما هو يحفظ حفظا وهذا كثير فالبلاغ له أفضل من أنه يسمع فقط ثم عقب أو بين الحافظ أبو بكر رحمه الله أنه اختصر من حديث طويل عند أحمد جملة فليبلغ الشاهد منكم الغائب أيضا ثم قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالح العطار بأصبهان قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال حدثني خالي عن أبي حاتم الرازي أبي حاتم الرازي هو إمام كبير اسمه محمد بن إدريس بن المنذر الحنظري المعروف أبي حاتم الرازي هو إمام كبير وكان أمام في عهد الإمام أحمد رحمه الله فقال أبو حاتم رحمه الله قال نشر العلم حياته نشر العلم حياته والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم به كل مؤمن ويكون حجة على كل مصر به وملحد فالعلم إما أن يكون حجة لك أو حجة عليك وقد بين بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الذي عند مسلم في الثلاثة الذين تسعروا بهم النار أول ما تسعر يحملون العلم يحملون القرآن وينفقون ويقاتلون كل هذا ليس لله وإنما لعرض الدنيا والشهر والتسميع وغير ذلك فكان هذا الأمر حجة عليهم لا حجة لهم وقال الأوزعي رحمه الله إذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة وهذا حق لأن البدع ما ظهرت في مكان إلا ومحية السنن والبدع طريقة مخترعة محتثة في الدين الله تبارك وتعالى ليس لها أصل وإنما يخترعها المبتدع فالأزعي رحمه الله يبين أن البدع إذا لم ينكرها أهل العلم صارت سنة ويقتدي بها الآخرين ويقتدي بها الآخرون، فعلى أهل, أهل العلم أن ينكروها وهذا حق لذلك كان جهود المحدثون منذ القدم في قمع هذا البدع والبراءة من أهلها وكما بين بذلك الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي داود في حقيته في مطلعها قال في بيتين تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا ولتك بدعيا لعلك تفلحه ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح وهذا معروف أنه ما من مكان فيه تقام السنن إلا ومحية البدع لأنه لا تجتمع السنة والبدعة في مكان معه وإنما إذا وجدت البدعة محيت السنة وإذا وجدت السنة محيت البدعة لذلك كان حقا على أهل العلم أن ينكروها ويحذروا منها ومن أهلها فأخطر أهل البدع أشدوا من خطر أهل الشهوات وإن كان أهل العلم لا يستقلون أو لا يستخفون من الشهوات وإنما البدع أخطر لأنها تتعلق بالعقائد والأصول الراسقة عند أهل السنة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه لذلك الإمام أحمد رحمه الله كان طوال عمره يرد على أهل البدع وذلك مشهور في مصنفاته رحمه الله تبارك وتعالى كما قال الخطيب قوله عليه الصلاة والسلام نظر الله رأى سمع منا حديثا فبله نظر الل نظر اللهم رأى سمع منا حديثا فبله فقال أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمعي. قال حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج. قال حدثنا بقية وأخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ. قال حدثنا عبد الله بن جعفر ابن أحمد بن فارس. قال حدثنا يونس بن حبيب. قال حدثنا أبو داود قال. حدثنا شعبة عن عمرو بن سليمان ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن عبد الرحمن بن أبان ابن عثمان عن أبيه عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله مرأة سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه كما سمعه فرب حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وهذا لفظ حديث بقية وهذا حديث أخرجه التلمذي وأبو داود والنساء والنماجة وأحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله تبارك وتعالى كما في ضلال الجنة ثم قال وأخبرنا الحسن بن أبي بكر قال حدثنا علي بن محمد بن الزبير القرشي الكوفي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق ابن أبي العنبس القاضي الزهري قال حبيد بن محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد الجبير بن, بن مطعم عن أبيه قال قال فين قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منا بالخيف من, مما من منا فقال نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أتاها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه إلى لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا أيضا أخرجه أحمد بن ماجه، أبو يعلى، أبو يعلى، وصححه العلمة الألبانية رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فقال حدثني أبو طالب يحيى ابن علي بن الطيب الدسكري بحلوان. قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المقرئ بأصبهان وأخبرنا أبو جعفر محمد بن جعفر بن علان الوراق واللفظ له قال أنباءنا محمد بن الحسين الأزدي الحافظ قال حدثنا أبو يعلى أحمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سالم المفلوج قال حدثنا عبيده بن الأسود عن القاضي الهمذاني عن الحارث عن ابي عن ابراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سامع ما قالتي فوعاها فحفظها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه حدثني قال حدثني من سمع عن وحدثني من سمع عبد الغني ابن سعيد المصري الحافظ يقول أصح حديث يروى في هذا الباب حديث عبيدة بن الأسود هذا وهذا رواه أيضا الترمذي وأحمد وصححه الإعلامة الألباني في الصحيحة وقال حدثا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوي الحافظ بن أيسابور قال سمعت نصر بن محمد بن عقوب يقول حدثا إبراهيم بن المولد قال حدثنا أحمد بن مروان قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سالم قال حدثني الحميدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول ما من أحد يطلب يطلب الحديث ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نضرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله مرأى سمع منا حديثا فبلغه وهذا من شرفي هذا العلم وعلو مكانته وتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفعلُه وتقريره فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر اصحاب الحديث الذين اعتنوا بحديثه روايه ودرايه واتبوا عنه وساروا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حياتهم سواء الدنيوية أو الأخروية هؤلاء الذين صاروا على النهج الصحيح تكون لهم نظارة في الوجه يعرفون بها ترى أهل العلم أصحاب وجوه منيرة يفرح إذا أو يفرح الطالب إذا نظر في وجه شيخه لما فيه من النظارة وذلك لأنه تحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه فنبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بشارة طيبة نظر الله مرأة سمع منا حديثا فبلغه، فهذه بشرة طيبة لكل من يسير على وفق هذا المنهج القويم وكان هذا الفضل لأهل الحديث والأثر رحمهم الله تبارك وتعالى وحفظ من بقي منهم نرى في وجوههم هذه النظارة لأنهم بينوا الصحيح من الضعيف وذبوا عن سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يكونوا كالذين يحملون العلم بدون فقه وبدون علم وبدون دراية وإنما تحمل الحديث وأدوا وعلموه وتعلموه وفهموه فهما جيدا لذلك, الله أو لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين والفقه هو الفهم الصحيح ومن أراد الله به خيرا يفهمه هذا العلم وهذا الدين ويزيد على ذلك النظار التي تكون لهم وليست لغيرهم لأنهم يحملون هذا العلم والله تبارك وتعالى شرفهم بذلك وشرفهم بأمور كثيرة كما أشهدهم على كلمة لا إله إلا الله كما قال الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط أولو العلم أصحاب العلم الذين نشروا العلم وذبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على منهجه ولم يخالفوا واعتدلوا واعتدلوا في دعوته فكانوا أحق أحق بهذه النظارة وهذا حديث جاء بروايات كثيرة فمنها نظر الله امرأة سمع منا حديثا فبلغه ونظر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه كما سمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ونعرف أن هناك من الذين كانوا ينقلون الأحاديث منهم من يحفظوا ومنهم من يكتب ويحفظ في كتابه وهو المعروف بضبط الصدر وضبط الكتاب ومنهم من يحفظ هذه الحديث حفظا فقط كما قلت ليؤديه لمن بعده وقد تحمله بدون فقه والفقه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليس كما يغاير بعضهم ويفصل بين الفقه والحديث ويشيعون بالدعاء أن المحدث ليس بفقيه وهذا مردود عليه لأن المحدث فقيه لأن الفقه هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذلك نرى من أهل الأصول والفقه لما أرادوا أن يدخلوا علم الحديث ويتكلموا في المصطلحات أخطأوا أما أهل الحديث فلهم باع وعلى كعبهم في الحديث والفقه منذ القدم الإمام مالك وأحمد والشافعي والسفينان والطبراني وغيرهم من أهل الحديث والأثر كانوا أصحاب حديث أصحاب فقه أصحاب تفسير أصحاب عقيدة ولم يفصلوا بين العلوم بعضها البعض لذلك كان الذي يتحمل الحديث ويطبقه يفهمه وهناك من الفن يحمل القواعد والأصول بدون فهم وبدون استقراء ومنهم من يحفظ أقوال المذاهب وغيرها ولا يحفظ الأدلة وغير ذلك من الأمور الكثيرة لذلك تأكيد هذا الأمر جاء في رواية النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه نظر الله عبدا سمع ما قالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها فرب حامل فقه إلاف فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أثقه منه فالعبرة هنا بدراية هذه الرواية التي يتحملها وقال وقال الخطيب البغدادي ناقلا بسنده عن سفيان بن عيينة أنه قال ما من أحد يطلب الحديث إلا وفي وجهه نظاره لقبل النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله مرأة سمع منا حديثا فبلغه فقد نظرته في ذلك، فالذي رأى وإن كنت لم أره الشيخ الألباني حفظ رحمه الله، وإنما رأيت في صورة له نظارة قد من الله بها به عليه أو بهذه النظارة عليه. وكثير من أهل الحديث قديما وحديثا يرى في وجهه هذه النظارة لكثرة انشغاله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير وهذا شرف وهذا شحذ للهمم في دراسة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بعكس من يتزعم القول بأن هذا العلم ليس بمطلوب في هذه الأيام ويظن بأن تصنيف الصحاح كفاية لكن هذا العلم قائم يعرف به الصحيح من الضعيف، يعرف به مناهج المحدثين، يعرف به علوم الحديث وغير ذلك. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فاجعلنا من القائمين على العلم أثابين عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن شاء الله تعالى أتوقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة بارك الله فيكم ونفع بكم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك شر لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد